نعم نعم نعم سنة مستحب تصيب نعم نعم نعم ثم استنشاق غسل الوجه ثم مسح الرأسي ثم الأدنين أي <تصفيق> بعض الرأس سنة لو قدمتها مثلا الوضوء صحيح لكن الأفضل هو أن تؤخرها إن شاء الله أيضا الأسئلة لا نجيب, لا نجيب عنها لا نجيب عن الأسئلة أي نعم لكي أي نعم لأن الكتاب ما زال فيه طول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا الله استغفر الله نبدا ان شاء الله بس في الصوره وضعهها صرايح لا بس هو ان يكون مصور العمر فقط يعني لا يظهر منه شيء مثل من هنا الى هنا هذه المنطقه من لا هذه الصور المجسمه او المرسومه فقط. من هي جسم جسم فيه روح جسم من طين من جسم من أي نعم نعم تمام اكتم فارغة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم أمته العلم النافع وأنزل عليه ربه عز وجل قوله تعالى وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين وعلى آله الطيبين وصحابته الصادقين المخلصين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه الكرام سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته وبعد فنحن الآن مع حصة جديدة من هذا الكتاب المبارك الذي موضوعه الفقه المقارن كانت الحصة الماضية موضوعها موجبات الغسل وتكلم المؤلف رحمه الله على موجبات الغسل و. ذكرنا معه طائفة من الموجبات ووقف المؤلف طويلا عندما غيب الحشفة حيث جمع هناك احكاما كثيرة تتعلق بهذا الموجب وهذا من فوائد هذا الكتاب ومميزاته وخصائصه أنه يجمع النظائر والاشباه في الموضوع الواحد فبدل من أن تبحث عنها في مواضع عدة وتكلفك أن تبحث وتنقب في مواضع متعددة فقد جمعها لك في الموضع الواحد ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقية الموجبات الغسل وقد كنا مع الموجب الذي هو الاحتلام والذي هو من أسباب الجنابة فالجنابة لها أسباب ثلاثة السبب الأول الإنزال والسبب الثاني مغيب الحشفة والسبب الثالث الاحتلام والمراد بالاحتلام ما يراه النائم في نومه من الجماع وغالب ما يخرج منه المني لكن في بعض الأحيان قد لا يخرج المني من الإنسان وهو نائم فإذا لم يخرج منه مني فلا غسل عليه لكن بالنسبة للمرأة قد لا يخرج وقد يخرج بالنسبة للمرأة فمناط وجوب الغسل عند المرأة هو عندما تحس باللذة فإن خرج منها المني فذاك وإلا فعليها أن تغتسل احتياطا كما ذكرنا سابقا وما زلنا في هذا السبب الثالث مع المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف أبو القاسم رحمة الله تعالى عليه تفضلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الفقيه أبو القاسم بن جزي رحمه الله تعالى وأما الافتلام فيجب الغسل من خروج المني في النوم من رجل أو امرأة إجماعا ولا يجب من الافتلام دون الإنزال إجماعا نعم أجمع العلماء على أن من احتلم وخرج منه مني يجب عليه أن يغتسل فإذا لم يخرج منه مني فلا غسل عليه إلا في المرأة كما ذكرنا ودل على أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء يجب عليها الغسل دل على ذلك حديث أم سليم الذي سبق ذكره وذلك عندما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متادبه مقدمة بين يديها أي بين يدي سؤالها لفظة كريمة وهي قولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها نعم إذا رأت الماء وتعجبت هل تحتلم المرأة ويخرج منها الماء فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة من ذلك وهي أن الولد طارت يشبهها وطارت يشبه أباه وهذا الشبه سببه هو غالبة أحد الماءين فإن غلب ماؤها أشبهها وإن غلب ماء الزوج أشبه أباه ثم قال فإن انتبه ووجد بللا لا يدري أمني هو أومذي أومذي ولم يذكر احتلاما ففي وجوب غسله قولا إذا انتبه من نومه فوجد بللا في ثوبه ولا يدري أهو أمني ماء مني أم هو ماء مذين لأن المذي ليس منيا ولا يوجب الغسل وهو يكون مقدمة قبل خروج المني هذا بعد أن استيقظ من نومه وجد بللا في ثوبه ولم يتميز له أهو مني أم هو مذي قد سبق التفريق بينهما وهو أن المني يكون غليظا ويكون ابيضا وتكون رائحته كرائحة الطلع أو العجين بخلاف المذي فهو ماء رقيق فإذا لم يتميز له هل هو مني أم هو مذي فالأحوط أن يغتسل خروجا من الشك وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم ولو رأى في ثوبه استلاما وشك في زمن فروجه فإن كان طريا أعاد الصلاة أعاد الصلاة من أقرب, من أقرب نومة نامها وإن كان يابسا أعاد من أول نومة نامها في ذلك الثوب وقيل من أقرب نومه أما إذا رأى منيا بعد فترة استيقظ من نومه وبعد فترة بعد أن صلى صلاة أو صلوات وجد في ثوبه منيا فماذا يجب عليه في هذه الحال يجب عليه في هذه الحال أن يعيد الصلوات التي صلاها من أقرب نومه مثلا استيقظ لصلاة الفجر وصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما جاء لينام وجد المني في ثوبه وجد المني في ثوبه في هذه الحاله سيكون المني غالبا ما يجف يكون قد يبس فماذا يفعل هذا ينبغي له ان يعيد هذه الصلوات وقيل يعيد كل الصلوات التي صلاها بذلك الثوب الذي لبس والظاهر أنه يعيد فقط الصلوات التي صلاها من أقرب نومه من أقر بنومة نامها أما إذا وجده طريا مثلا صلى الفجرة فوجد المنية طريا فعليه أن يغتسل ويعيد صلاة الصبح فقط لأن المنية طري وهذه الطراوة تدل على أنه قريب العهد وليس ببعيد العهد وعلى كل حال إذا وجد الإنسان المني في ثوبه بعد أن صلى فإن كان طريا أعاد باتفاق من أقرب نومة نامها وإن كان يابسا فقيل يعيد من أقرب نومة نامها وقيل يعيد من أبعد نومة بعد اللبس هذا الثوب والظاهر أنه يعيد من أقرب نومة فهذا هو الذي يكلف الله تعالى به العباد وهذا الذي انسجم مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا نعم مسألة تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود نعم. التلاوة إجماعا ثم أشار المؤلف إلى هذه المسألة المتعلقة بموانع الجنابة الجنابة تمنع الشخص من أمور لا ينبغي أن يفعلها ما دام متلبسا بالجنابة من هذه الأمور التي تمنع عليه الجنابة أن يفعلها تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا من الصلاة كلها سواء كانت فرضا أو نفلا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنباً أي حين تكونون على جنب فلا يجوز أن تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا هذه آية صريحة في أن الإنسان إذا كان على جنابه لا يجوز له أن يقرب الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا ومن الأمور التي لا يجوز له أن يفعلها وهو جنب سجود التلاوة لأن سجود التلاوة مثل الصلاة لأن السجود جزء من الصلاة وإذا كان لا يجوز له أن يصلي وهو جنوب فكذلك لا يجوز له أن, يصلي أن يسجد سجود التلاوة من الموانع أيضا ومن مس المصحف عند الأربعة خلافا للظاهرية وكذلك لا يجوز للجنوب أن يمس المصحف وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة والظاهرية جوزوا للإنسان أن يمس أن يمس المصحف وهو جنوب أما الائمه فقد استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وبقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إلا المطهرون فهذه أدلة الأئمة التي بمقتضاها منعوا على الجنوب أن يمس المصحف اما الظاهرية فقد حملوا الطهارة في القرآن الكريم على ان المراد بهم الملائكة ولذلك لم يستدلوا بالآية وحملوا الحديث وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يمس القرآن الا طاهر على ان المراد بالطهارة هنا الطهاره المعنوية اي لا يمسه مشرك لا يمسه مشرك واما المؤمن فهو طاهر لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان المؤمن طاهر لا ينجس إن المؤمن طاهر لا ينجز هذه أدلة الظاهريه والاحوط لا يمس الإنسان الجنوب المصحف لأن أدلة الأئمة قوية نعم ومن الطواف والاعتكاف إجماع ومن, ومن, ومن الطواف كذلك لا يجوز للجنب أن يطوف لماذا؟ لأن الطواف مثل الصلاة كما جاء في الحديث الطواف مثل الصلاة غير أن الله أحل فيه الكلام فلا يجوز للإنسان أن يطوف وهو جنوب لأنه يشترط للطواف ما يشترط للطهارة وكما سمعنا في الحديث السابق وكذلك مما تمنع منه الجنابه نعم الاعتكاف مما تمنع من الجنابة الاعتكاف فلا يجوز للجنب ان يعتكف ولذلك عندما يكون معتكفا وتصيبه الجناب يجب عليه أن يسارع للاغتسال ثم يعود إلى مواصلة اعتكافه لكن لا يجوز له أن يبقى جنبا وهو في حالة اعتكاف لأن الاعتكاف حالة شريفة عالية يتقرب بها العبد إلى الله فينبغي أن يكون على أرقى حالة من الطهري أرقى حالة من الطهر المعنوي والطهر الحسي نعم ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة خلافا لقوم كذلك تمنع الجنابة من قراءة القرآن عند الأئمة الأربعة وقد استدل الأئمة الأربعة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعه شيء من قراءة القرآن ليس الجنابه. أي كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبا أو قال بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنعه من قراءة القرآن إذا كان الإنسان منهم جنبا وهذا الحديث حسن حسنه أهل العلم. ولذلك أخذ به الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى فلا ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنوب إلا إذا قرأ مثلا آية على سبيل الاستعاذة كما إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأن يحضرون هو لم يقصد قراءتها وإنما قصد التعوذ بها فإذا قصد التعوذ بآية من, من الآيات فلا يضره ذلك لأن الذي يضر هو التلاوة والتعبد بها إلى الله عز وجل نعم ومن قراءة القرآن عن عند الأربعة خلافا لقوم ورخص مالك في الآيات اليسيرة للتعود خلافا للشافعي نعم الشافعي منع أن يقرأ الإنسان وهو جنوب ولو آية لمن مالك جوز أن يقرأ الإنسان الآية من أجل استعاذة بالله بواسطتها وهذا ظاهر لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى عند الحاجة والتعوذ هو من قبيل الدعاء وليس من قبيل التلاوة والجنب لا يمنع عليه الدعاء ولا يمنع عليه الذكر إنما تمنع عليه القراءة نعم ومن دخول المسجد وأجاز الشافعي المرور ومن موانع الجنابة أيضا دخول المسجد بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل أي مار في طريق المسجد كالإنسان الذي لم يجد طريقا إلا طريق المسجد كأن احتلم وهو في غرفة ولا يجد سبيلا إلى الخروج ليغتسل إلا المسجد فلا حرج عليه في أن يمر في المسجد هذه هي الآية التي استدل بها الجمهور على منع الجنوب من الدخول إلى المسجد واستدلوا أيضا بحديث آخر والحديث قد اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه فصححه جماعة أي حكموا عليه بالحسن وضعفه جماعة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فمن صح عندهم هذا الحديث منع المجنوب أي الجنوب أن يدخل إلى المسجد ومن لم يصح عندهم هذا الحديث فقد جوزوا له الدخول إلى المسجد ومن علماء المالكية الذين جوزوا للجنب أن يمكث في المسجد ابن حبيب كما اشار إليه المؤلف هنا قائلا وأجاز ابن حبيب الجلوس فيه للجنب نعم أجاز ابن حبيب الجلوس في المسجد للجنب لأنه لم يصح عنده الحديث السابق نعم وأما الإسلام فيجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل وفاقا لابن حنبل وقيل يستحب وفاقا للشافعي و... نعم واخترف هل, يغ... هل يغتسل إذا اعتقد الإسلام بقلبه قبل أن يظهره؟ وهل يتيمم إذا لم يجد الماء الموجب الرابع من موجبات الغسل سبق لنا من الموجبات الجنابه. ومن الموجبات الحيض ومن الموجبات النفاس وسوف يتكلم المؤلف رحمه الله على موجب الحيض والنفاس بتفصيل ومن موجبات الغسل إسلام الكافر إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل وهذا دل عليه أحاديث منها حديث ثمامه بن أثال عندما أخذه الصحابة أسيرا وربطوه بالمسجد وظل ثلاثة أيام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عليه الإسلام وهو يقول له إن أطلقت صراحي فأنت مشكور على ذلك وإن تحب الفدية أعطيتك من المال ما تريد وإن تقتلني تقتل ذا دم أثامة بن أثال هذا كان سيد قومه ورسول الله ربطه بالمسجد من أجل أن يشاهد المظاهر الإسلامية من أجل أن يشاهد روح الإسلام وهي تسري في بيت الله تعالى كان يعرض على الإسلام بلطف ثلاثة أيام في اليوم الثالث قال اطلقوا صراحة فلما اطلق صراحه ذهب بعيدا واغتسل ثم رجع وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بان يذهبوا به الى مكان ويامروه بان يغتسل وهناك احاديث اخرى ضلت على وجوب الاغتسال على من اسلم وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك وطائفة من العلماء وهناك من قالوا لا يجب عليه أن يغتسل وإنما يستحب له فقط واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله يجب بمعنى يقطع ما قبله وهناك من قال إن كان جنوبا يجب عليه أن يغتسل وإن لم يكن جنبا فلا يجب عليه أن يغتسل لكن آسعدهم بالدليل من قال بوجوب اغتساله لأن أدلة صريحة في وجوب الاغتسال على الكافر نعم طيب هذا الاغتسال يمكنه أن يغتسل إذا عزم على الإسلام قبل أن ينطق بالشهادتين لكن الاولى أن لا يغتسل إلا بعد أن ينطق بالشهادتين فإذا نطق بالشهادتين قام بالاغتسال فورا وقيل يكفي أن يعزم على الإسلام لأن العزم بمثابة الفعل فمن عزم على فعل شيء فكأنه قد فعله ولا تأزم عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجل فإذا عزمت فتوكل على الله نعم الباب الخامس في المياه نعم والآن ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى الباب الخامس وهذا الباب الخامس هو باب المياه وباب المياه قسمه المؤلف إلى فصلين الفصل الأول الفصل المتعلق بالمياه والفصل الثاني الفصل المتعلق بالاسعار ثم يأتي فصل بعده الفصل الثالث الذي يتعلق بالانيه اذن عندنا في هذه الحصة ثلاث نقط رئيسية نقطة الاولى المياه احكام المياه ما هو الطاهر منها وما هو النجس وما هو الطاهر المطهر وما هو الطاهر الذي ليس بمطهر اقسام المياه النقطة الثانية وهي الاسار جمع سؤر والمراد بالسؤر ما يتبقى بعد الشرب قد يكون هذا السؤر من آدمين وقد يكون من حيوان آخر والنقطة الثالثة الأواني الأواني التي يتوضأ بها أو التي تستعمل للشرب أو للأكل إذا مع النقطة الأولى وهي النقطة المياه المياه عندنا في الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وإن كان المؤلف رحمه الله ذكر منها خمسة، لكن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اقسام رئيسية. القسم الأول وهو الماء المطلق. الماء المطلق ما هو الماء المطلق؟ هو الماء الطاهر في نفسه المطاهر لغيره، وسمي مطلق لأنه لا يتقيد بقيد. مطلق لا يتقيد بقيد. لا نقول ماء كذا ولا ماء كذا ولا ماء كذا، بل هو ماء مطلق على أصل خيقته، بقي على أصل خيقته، لم يتغير بشيء. هذا النوع الأول. هذا يصلح للعادة والعبادة يصلح للعادة تغسل به ثيابك وتستحم به وتغسل به فراشك وتنظف به بيتك ثم تستعمل في العبادة تتوضأ به وتغتسل به وتغسل به النجازة هذا الماء المطلق أو الماء الطهور وهو أنواع النوع الثاني الماء الطاهر غير المطهر هو طهور في نفسه لكنه غير مطهر للغير ما هو هذا النوع الذي خالطه طاهر شيء طاهر حتى غلب على لونه او طعمه او ريحه هو ما خالطه صابون او خالطه زيت او سمنون او شيء طاهر حتى غير لونه او طعمه او ريحه هذا شنسميه طاهر غير مطاهر طاهر في نفسه يمكنك أن تنظف به بيتك ويمكنك أن تستحم به ويمكنك أن تغسل به يديك قبل الأكل أو بعد الأكل لأنه طاهر في نفسه فهو صالح للعادة لكنه غير صالح للعبادة صالح للعادة غير صالح للعبادة صالح, للعبادة صالح للعادة غير صالح للعبادة إذن هذا لا تغتسل به اغتسال الصلاة ولا تتوضأ به ولا تغسل به النجاسة لأنه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره النوع الثالث الماء النجس وهو الذي خالطته نجاسه فغلبت على لونه أو طعمه أو ريحه هذا لا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة فهمنا هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية ماء طهور والذي قال الله فيه أنزلنا من السماء ماء طهورا طهوراً أي طاهر في نفسه مطهر لغيره وأطهر ماء هو الماء الذي ينزل من السماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ذاته الشريف ويقول إنه حديث عهد بربه يعني يتبرك به ومن هذه المياه أيضا ماء البحر وماء الآبار وماء العيون والماء الذائب من الثلج والماء الذائب من البرض. فكل هذا يدخل في النوع الأول الذي هو الماء المطلق أو الماء الطاهر المطاهر الماء الطاهر في نفسه هو الذي يكون طاهرا لكن تخالطه أشياء طاهرة يخالطه صابون يخالطه زيت يخالطه سمن يخالطه حناء صباغة لكنها طاهرة هذا استعمله في العادة ولا تستعمله في العبادة الماء النجس هو الذي تغير بنجس تغير لونه أو طعمه أو ريحه هذا لا يصلح للعادة العبادة. وفي هذا يقول الناظم فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صالحة إلا إذا لازمه في الغالب فمطلقٌ، إلا إذا لازمه في الغالب فمطلق كالذائب كالذي ذاب من الثلج أو من البرد. لكن المؤلف اصطلح أن يقسم المياه هنا إلى إلى خمسة أقسام. القسم الأول أشار إليه بقوله رحمه الله. الفصل الأول في أقسام المياه وهي خمسة. الأول الماء المطلق وهو الباقي على أصله فهو طاهر مطهر إجماع. سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر أو من سماء أو أرض تمام سواء كان ملحا أو كان عذبا عذب كمياه العيون الآبار الأنهار المياه الذائبة من الثلوش أو كان من البحر كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مارك أبو داود الترميذي والنسائي بن رماجة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إننا نركب البحر ولا نحمل معنا من الماء إلا القليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته هم سألوا عن شيء ورسول الله زادهم شيئا آخر المسأل عنه وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ثم قال ويلحق به ما تغير بطول مكثه او بما يجري عليه او بما هو متولد عنه أو بما هو متولد عنه كالطحلب نعم. او بما لا ينفك عنه غالبا أو ي... بال... نعم يلحق بالماء المطلق الماء الذي تغير بطول المكث بينما يبقى الماء مده طويله في بركه من البرك يتغير يصير اصفر هذا التغير لا يضره لانه تغير بماذا بطول المدة وقد يتغير بما لا ينفك عنه بشيء لا ينفك عنه كالأدوية التي توضع في المياه هذه لا يمكن انفكاك المياه منها لا يضرها هذا وقد يتغير مثلا برائحة القطران التي تكون في القربة إن أهل البادلية يضعون المياه في القرب وتكون القربة فيها شيء من القطران، وقد تجد رائحة في الماء رائحة القطران، فهل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك لأن هذا تغير بماذا؟ بما لا ينفك عنه أو بما يجري فيه بما يجري فيه كالمياه التي تنزل من السماء وتجري في أرض سوداء فتصير سوداء بواسطة الأرض أو حمراء بواسطة الأرض أو بيضاء هذا لا يضره مياه السيول كلها التي تجري إذا وجدتها حمراء أو بيضاء أو سوداء لا يضرها ذلك لأنها تغيرت بما يجري الماء فيه نعم أو بالمجاورة, أو بالمجاورة إذا كان بجوار الماء شيء والماء يلتقط هو يلتقط إذا كان بجوار شيء فقد يلتقط رائحة ذلك شيء فعندما تأتي إليه لتتوضا به أو لتغتسل به تجد في رائحة الشيء الذي جاوره فهل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك تغير بالمجاورة المتغير بطول المكث المتغير بما لا ينفك عنه غالبا المتغير بالمجاور والمتغير كذلك بما تولد منه لما إذا طال مكثه يتولد منه شيء أخضر كما تراه في جوانبه وقد يصعد على سطحه هذا لا يضره لأنه تغير بشيء تولد منه منه ليس بشيء ألقي فيه نعم ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح على المشهور والمشهور في مذهب الإمام مالك أنك لو رميت فيه ترابا حتى تغير فإنه لا يضره لأن أصل الماء التراب فلا يضره بشيء الذي هو أصله نعم وفي, تغير وفي تغيره بالملح ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين المعدني والمصنوع نعم إذا تغير بالملح بملح وضع فيه هل يضره ذلك أم لا قيل يضره وقيل لا يضره وقيل نفصل بين الملح الطبيعي والملح المصنوع إذا تغير بالملح الطبيعي ألقي فيه الملح الطبيعي فتغير فلا يضره لكن إذا كان ملح مصنوعا ووضع فيه وتغير فهنا يضره وهذا هو الظاهر إذا ألقي في الماء ملح طبيعي معدني فلا يضره وإذا ألقي فيه ملح إصطناعي مصنوع في المعامل والمصانع فإنه يضره لأنه تغير بشيء أجنبي عنه أما إذا كان معدني فإن أصله الطراب نعم وفي تغيره بسقوط الورق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين زمان كثرته فيغتفر للمشقة وبين زمان قلته نعم إذا تغير بأوراق الشجر ففيه أقوال ثلاثة في المذهب القول الأول إذا تغير بأوراق الشجر فإنه يؤثر فيه ذلك التغير الثاني لا يؤثر فيه الثالث التفصيل وهذا هو القول الصحيح إذا كان في زمن تساقط الأوراق فلا يضره ما هو زمن تساقط الأوراق؟ زمن الخريف زمن الخريف تتساقط الأوراق كثيرا فهذا لا يضره إذا تساقط فيه أوراق كثيرة حتى غيرته فلا تضره لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير ولأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أما إذا كان في زمن قلة تساقط الأوراق وتغير بطاقط الأوراق فإن ذلك التغير يؤثر فيه هذا القول المفصل هو القول الذي هو أظهر وأصح إن شاء الله نعم الثاني ما خالطه شيء طاهر فإن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو ولا ريحه, ولا ريحه فهو كالمطلق نعم, نعم غير أحد, أحد الأوصاف الثلاثة فهو عند الإمامين طاهر طاهر غير مطهر وعند أبي حنيفه طاهر مطهر ما لم يطبخ أو يغلب على أجزائه نعم أما القسم الثاني فهو الماء الذي تغير بشيء طاهر تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو تغيرت الثلاثة فهذا الذي تغير بشيء طاهر هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره أي لا تغتسل به ولا تتوضأ به ولا تغسل به ثيابك إذا مسته نجاسه ولا تغسل به النجاسة في الأرض التي تريد أن تصلي عليها وهذا مذهب الإمامين الإمام مالك الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى أما الإمام أبو حنيف فقال بأنه طاهر أبو حنيف يعتبر الماء الذي تغير بشيء طاهر يعتبره طاهرا إلا إذا طبخ قل لك إلا إذا طبخ معنى طبخ اي اذا طبخ وتغير او تغيرت اجزاؤه بواسطة الطبخ فهنا يكون عنده غير مطهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره اذا ابو حنيف يخالف الائمه في ماذا يخالفهم يقول اذا تغير بشيء طاهر فما زال مطلقا اي لا زال مثل نوع السابق الا اذا طبخ فتغير بواسطة الطبخ او تغير اجزاؤه و قول الإمامين هو أصح في هذه المسألة للحديث الذي رواه أبو أمامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن أجمع أجمعت الأمة على ما تضمنه من حكم نعم يقول الثالث ما خلطه شيء نجس فإن غيره فهو غير طاهر ولا مطهر إجماعا نعم يشير إلى القسم الثالث من المياه ما هو القسم الثالث من المياه هو الماء الذي خالطته نجاسه الماء الذي خالطته نجاسه إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا فإن كان كثيرا إن كان كثيرا فإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر هل القول الأصح ما كثير خالطته نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو إيش نعم نعم تماما فهو طاهر أو بئر وهذا دليله الحديث الذي أخرجه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة أنتوضأ منها سأله الصحابة عن بئر بضاعة وبئر بضاعة كانت تلقى فيها الحيض وجيف الكلاب والنتن هذا بئر كان في المدينة يسمى ببئر بضاعة كانت تلقى فيها خرق النساء الحيض والنتن أي الأشياء النتنه وجيف الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجس لأن هذه بئر فيها ماء كثير وكان تلقى فيها هذه الأشياء النجسة ولا يضرها هذه الأشياء النجسة التي ألقيت فيها لأنها لم تتغير لا بلونها ولا بطعمها ولا بريحها فهذا دليل من قال بأن الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة فلا تضره إن شاء الله نعم ولو زال تغير النجس فقولان وإن لم يغيره و... فقولان وإن لم يغيره نعم والصحيح أنه إذا زال تغيره يصبح طاهرا إذا زال التغير يصبح طاهرا نعم فإن كان الماء كثيرا فهو باق على أصله ولا حد للكثره في المذهب وحده الشافعي بكلتين من قلال هجر وهما نحو خمس, خمس قرار وحده, وحده أبو حنيفة بأنه إذا فردك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر قلنا بأن الماء الذي خالطته نجاسة إن كان قليلا فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه ويصبح نجسا لا يصلح للعاده ولا العبادة. وأما إذا كان كثيرا فلا يضره ما وقع فيه من النجس ما لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لكن الماء الكثير اختلف العلماء في ضبط كثرته على ثلاثة أقوال الإمام مالك لم يجعل للكثره ضابطا بل تركها للعرف تركها للعرف ما هو الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إذا لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه عند الإمام مالك ضابط ضابطه هو العرف ما معنى العرف هنا يعني أن ما يستقذره الناس ما يستقذره الناس يعتبر قليلا نجسا وما لا يستقذره الناس يعني يكون الماء كثيرا حتى ولو سقطت فيه بعض النجاسات فإن الناس لا يستقدرونه هذا لا يعتبر, عنده لا يعتبر عنده نجسا الإمام الشافعي ضابط الكثرة عنده هي القلتان واستدل بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين فلا يحمل الخبث اذا بلغ الماء القلتين والقلتان هي التي تقدر ب رطل اي التي تقدر بما يزيد على 200 لتر أما الإمام أبو حنيفة فعند اما الامام ابو حنيفه فعنده الكثره تقدر بماذا تقدر بالقياس ما هو القياس عنده القياس وأنك إذا أخذت الماء من هذه الجهة وحركته فإن تحرك من الجهة الأخرى فهذا قليل وان لم يتحرك من الجهة الأخرى فهذا عنده كثير لأنك إذا حركته من هذه الجهة وتحرك من الجهة الأخرى فإذا ألقيت فيه النجاسة صارت فيه في أجزائه كلها لماذا؟ أيها تماما وأما إذا كان كثيرا بحيث لو حركته من هذه الجهة لا يتحرك في الجهات الأخرى فإنه كثير ولا تؤثر فيه النجازة لكن الظاهر من هذه الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله عليه لماذا؟ لأن حديث الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي ضعفه بعض أهل العلم وأما ما استدل به الإمام أبو حنيفه رحمه الله تعالى فهو قياس فهو قياس وإذا كان هناك عرف فهو أولى ثم قال وإن كان قليلا ولم وإن كان قليلا ولم يتغير فهو نجس وكافٍ لشافعي وأبي حنيفة إن كان قليلا ولم يتغير قليل ولم يتغير تغير في فختلف فيه هو المع قليل وخالطته نجاسة ولكن لم يتغير فقيل يبقى على أصله ما دام لم يتغير وقيل لا يبقى على أصله لأنه قليل والنجاسة ستؤثر فيه نعم وقيل مكروه وقيل, وقيل مكروه وقيل مشكوك فيه هذه أقوال ثلاثة قيل هو نجس وقيل مكروه وقيل مشكوك فيه هذه الأقوال كلها سببها هو تعارض الأدلة تعارض الأدلة الأدلة, الأدلة التي تعارضت هنا هي حديث أبي هريره المتفق عليه حديث أبي هرير المتفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الماء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. ظاهر هذا الحديث أن النجاسة إذا وردت على الماء إذا خلطت النجاسة الماء ظاهروا إيش؟ هذا حديث الرجل الذي بال في المسجد ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا بماء فيصبوه على مكان البول هذا يدل على أن الماء إذا تنجس ولم يتغير فإنه يبقى على طهارته إن سيصب الماء على البولي وسيصير طاهرا ستصير أرضية المسجد طاهرة بماذا بالماء الذي صب على النجاسة ذنوبا من الماء يعني ذنوب معناه دلو من الماء ممتلئ فلما اختلفت الأدلة اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جمع بين الأدلة بأن حمل الماء الذي خالطته نجاسة وهو قليل ولم تغير طعمه ولونه ولا ريحه حمله على ماذا قال ينبغي تركه ولكن لا نحكم عليه بالنجاسة ومنه من قال هو نجس نودل عليه حديث أبي هريرة وغيره والظاهر أن الإنسان بغي له أن يتركه إلى إذا وجد غيره فإن لم يجد غيره فلا يضره إن شاء الله تعالى قال فيجمع بينه وبين التيمم يعني من قال بكراهته فإنه ينبغي أن يجمع بينه وبين التيمم يعني يتوضأ به ولكن يتيمم يتوضأ به ويتمم لماذا جمع بينه وبين التيمم لأنه لما قيل بأنه نجس يخاف أن تكون طهارته غير صحيحة فيضيف إلى ذلك التيمم احتياطا لقوله تعالى افتقوا الله ما استطعتم وهو يستطيع أن يجمع بين الطهارتين فلا أولا أن يجمع بين الطهارتين نعم يتوضى ثم يتيمن يتوضى بهذا الماء لا هذا الماء يكفيه لوضوئه ما المشكل فيه هو النجاسة التي وقعت فيه أيوة تماما يقول رحمه الله الرابع الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر لكنه يكره مع وجود غيره وقيل طاهر غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل مشكوك فيه فيتوضا به فيتوضأ به ويتيمم وقال ابو حنيفه هو نجس الماء المستعمل ما هو الماء الذي يتساقط من اعضاء الوضوء أو من اعضاء الغسل هذا الماء الذي يتساقط من اعضاء وضوءك الصحيح أنه طاهر ما لم يتغير فان تغير لونه او طعمه او ريحه صار غير طاهر غير مطهرين فهو طاهر ولكن غيره مطاهر فإن لم يتغير فهو على أصله هذا هو الصحيح الذي ذهب إلي الجمهور ولكن أبا حنيف رحمه الله خالف الجمهور وقال إن الماء المتساقط من أعضاء الوضوء يعتبر نجسا وهذا قول غريب من أبي حنيف لأنه كيف يكون نجسا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المؤمن بأنه طاهر لا ينجيسه شيء نعم وفضل الجنب والحائد طاهر مطهر الفضل هو ما تبقى على الجنوب بعد طهارتها بعد طهارته وعلى الحائض بعد طهارته هذا الماء المتبقي أن يغتسل الجنوب ويبقى عليه شيء من الماء أو تغتسل الحائض ويبقى عليه شيء من الماء هذا الماء يعتبر طاهرا في القول الأصح طاهر مطاهر نسميه طهور أي هو ماء مطلق ولكن الأول إذا وجد لإنسان غيره أن يتوضأ بغيره لأنه ورد فيه حديث فيه النهي وهو, قوله وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن, يتفض... أن يتوضأ بفضل ماء المرأة وفيه حديث آخر أنه نهى الرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل ماء الرجل ولكن ورد حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت وتوضأ بماء كانت ميمونه قد اغتسلت منه فلما توضأ قالت له يا رسول الله إني قد اغتسلت منه وكنت جنوبا فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب الماء لا يحمل الجنابة فهذا دليل على أن ما تبقى على الجنوب أو ما تبقى على الحائض يجوز الطهارة به لكن الأولى إن وجد الإنسان ماء غيره أن يتوضأ بذلك الماء نعم فضل الجنوب والحائذ طاهر مطاهر، ويجوز أن يتأثر الرجل بفضل المرأة خلافاً لبني حمبل، ويجوز العكس خلافاً لقوم. العكس الذي هو توضؤ المرأة بفضل ماء الرجل. نعم. الخامس. نعم. ما تبقى في الإناء، هذا هو المقصود. نعم. نعم. طاهر مطاهر إن شاء الله. نعم. المرأة. ما لم يتغير على كلها. نعم. الماء الذي نبذ فيه تمرا أو غيره إن, إن أسكر فهو نجس وإن لم يسكر وتغير فهو طاهر غير مطهر وحكي عن أبي حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيذ وحكي أنه رجع عنه نعم الماء الذي وضع فيه تمر أو حلوى أو غيره أو لبن فهذا الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر غير مطاهر وإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر وحكي عن أبي حنيفه أنه يجيز الطهارة بالماء الذي خالطته تمر أو بالنبيذ يعني بالنبيذ يعني هو استدل بحديث لكن ذلك الحديث ضعيف حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أي في الليلة التي جاءته الجن فيها فاحتاج الوضوء فقال يا رسول الله معي نبيذ فقال صب علي منه لكن هذا الحديث لم يصح ولذلك نقول إن النبيذ لا يجوز به الوضوء لماذا؟ لأن النبيذ هو مغير في لونه وفي طعمه وفي ريحه نعم الفصل الثاني اذن ننتقل الآن إلى الفصل الثاني وهو الأسآر جمع سؤر من المراد بالسؤر ما تبقى بعد الشرب سواء كان الشارب آدميا أو كان حيوانا ففي هذا تفصيل هناك الأسآر الأسآر التي يجوز الإنسان أن يتوضأ بها ويغتسل بها سؤر المسلم سؤر المسلم هذا قد أجمعت الأمة على طهارته إذا شرب المسلم فما تبقى بعد شربه فذلك طاهر مطهر سؤر المسلم نعم وفيه خمس مسائل خمس مسائل مسألة الأولى المسألة الأولى سؤر بن نعم فإن كان مسلما لا يشرب الخمر فسؤره طاهر مطهر بإجمال نعم أجمعت الأمة على أن المسلم الذي لا يشرب الخمر سؤره طاهر هذا لا إشكال فيه نعم وإن كان كافرا أو شارب خمر فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة وإن لم يكن في فمه نجاسة فهو طاهر مطهر عند الجمهور نعم أما المسلم الذي شرب الخمر ثم شرب الماء بعد ذلك أو الكافر الذي شرب الماء فلننظر إلى هذا الماء إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر سواء كان ذلك من الشارب للخمر أو كان من الكافر وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية التي هي نجاسة العقائد ونجاسة القلوب وليست نجاسة الأبدان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الاسار في مسجده كما رأينا في ها, ها نعم كيف ربطه في المسجد لو كان نجسا كيف يربطه في المسجد وكانت الوفود تفيد عليه وهي كافرة إلى المسجد هذا دليل على أن أبدان الكفار ليست نجسة نعم وقال قوم في الكافر إنه نجس هذا قول, هذا قول ضعيف نعم وكذلك ما أدخل يده فيه الذي يحكم على الكافر بإنه نجس حتى إذا أدخل يده في ماء يعتبر ذلك الماء عنده نجسا وهذا قول ضعيف كما ذكرت لأن الأدلة كلها ضده أما الذي يستدل بقوله تعالى إن المشركون نجس فالمقصود بالنجاسة كما ذكرت نجاسة القلوب والعقائد نعم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بالنسبة للمسجد, للمسجد الحرام أما المساجد الأخرى فيجوز المسجد الحرام لا يجوز لهم أن يدخلوه أما المساجد الأخرى فيجوز لهم دخولها كما ذكرنا نعم تماما يقول المسألة الثانية في سؤر الكلب يغسل الإناء في سبع, سبع مرات من ولوغه في الماء عند الأربعة وزاد شبه التعفير بالتراب المسألة الثانية سؤر الكلب أي ما تبقى على الكلب بعد شربه هذا ورد فيه الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء حدكم فليريقه وليغسله سبعا وليغسله سبعا وفي رواية ولجعل أولاهن بالتراب وفي رواية أخرى وليعثره الثامنة فهذا الحديث المتفق عليه دل على وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب سبع مرات ولتكن واحدة من هذه السبع أو تزاد غسلة ثامنة بالتراب وهذا الحديث قد دل عليه ما توصل إليه العلماء اليوم وقد كتبوا فيه من أن الكلب عندما يشرب في إناء ما فإنه يترك فيه ميكروبات لا تزال هذه الميكروبات إلا بعدد هذه الغسلات وإلا بواسطة التراب الذي يطلع به الإناء ولذلك نقول الآن تحقق وتعين أن الغسل الوارد في الحديث هو على الوجوب وهو معقول المعنى لأن هناك من العلماء من قال بأن الغسل هنا تعبد، ولذلك قال هو مستحب اختلفوا في هذا الأمر هل هو للتعبد ولا معقول المعنى الآن تبين أنه معقول المعنى ولا لا معقول المعنى فواجب أن يحمل الأمر هنا على الوجوب نعم وفي وجوب هذا الغسل أو استهبابه قولان القول الصحيح أنه واجب كما ذكرت نعم وفي راقة, وفي راقة ماء ولغ فيه الكلب قولان والقول الصحيح أنه يراق كما دل عليه الحديث وكما دل عليه العلم اليوم نعم وفي غسله سبع من الولوغ بالطعام الطعام قولان يجب أن يغسل كذلك قياس على الماء لأن الطعام والماء علتهما واحدة نعم وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد قولان نعم إذا ولغ في الإناء عدة كلاب فهل نغسل الإناء بعدد الكلاب يعني كل كلب نغسله الإناء فيه سبع مرات أو ولغ الكلب عدة مرات هل نغسل لكل مرة سبعا الصواب لا يكفي فيه غسل سبع مرات وجعلوا واحدة منهن بالتراب او جعل الثامنة بالتراب. نعم وفي غسله سبع من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان اختلف علماء المذهب في الكلب المأذون في اتخاذه ما هو الكلب المأذون في اتخاذه كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة هل هذا ولغ هذا النوع من الكلاب في الإناء ايضا نغسله أم لا هناك من قال لا نغسله لماذا؟ لقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم ربنا أمرنا أن نأكل مما أمسكت هذه الكلاب المعلمة قال إذا جاز أن نأكل صيدها بدون أن يأمرنا ربنا بالغسل فكذلك سؤرها لكن الظاهر أن الحديث يشمل الكلاب كلها لأن الحديث لم يقيد بشيء بل قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات فهو شامل لكل الكلاب وأما الكلاب الماذون في اتخاذها فإنما رخص فيها الإسلام رخصة فإخراجها إنما هو على سبيل الرخصة فيما فيما دل عليه الإخراج فيما دل على الإخراج إذا الأصل في الأحكام كلها انها تبقى تابعة للكلاب الأصلية إلا في هذه الدائرة التي أخرجها الشرع بهذا النص ما هي هذه الدائرة أن الكلب إذا استاض شيئا فكله ولا حرج عليك لكن في بقية الأحكام الأخرى مثلها مثل الكلاب نعم المسألة, المسألة الثالثة سؤر الخنزير وهو طاهر خلافا للشافعي وبغسل الإناء منه سبعا قولا مسألة التي تتعلق بالخنزير هل سؤر الخنزير طاهر أم غير طاهر اختلف العلماء فيه هناك من قال هو طاهر كما عند الإمام مالك يعني سؤر الخنزير ما تبقى عليه بعد شربه فهو طاهر يمكنك أن تتوضأ به وتغتسل به وتشربه على مذهب الإمام مالك الإمام الشافعي يقول لا سؤر الخنزير نجس لقول الله تعالى فانه رجس فإنه أي الخنزير رجس والرجس معناه نجس العين نجس, نجس الذات ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة يكون قوي والله أعلم نعم المسألة الرابعه سؤر ما يس سؤر ما يستعمل سؤر ما يستعمل النجاسة نعم والفأرة فإن نعم المسألة المتعلقة بسؤر ما يستعمل النجاسة في بعض الأحيان هناك بعض الحيوانات في بعض الأحيان قد تستعمل النجاسة كالقطة مثلا أحيانا قد تأكل شيئا نجسا والفأرة كذلك ما حكمه الحيوان الذي يقول النجاسة في بعض الحيان إن رأينا على فمه النجاسة وشرب من إناء ما فإننا نحكم على ذلك الماء بأنه نجس ويكون حكمه حكم الماء الذي خالطته النجاسة كما سبق وان لم نرى على فمه النجاسة على فم القطة ولا على فم الفار النجاسة فالأصل فيما تبقى من مائها أنه طاهر بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث كبشة بالنسبة للهره إنها من الطوافين عليكم والطوافات عندما صبت كبشة يعني هذا الصحابي الجليلة كبشة لأبي قتابه معا جاءت الهرة تشرب منه فأمالها لها أصغالها حتى شربت فتعجبت هذه المرأة فقال لها تعجبين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافات عليكم الطوافين أو من الطوافين عليكم الطوافات نعم فإن رؤيا في أفواهها نجاسة كان كالماء الذي خالطته النجاسة نعم فإن, فإن, تحقق فإن تحقق طهارة أفواهها فطاهر نعم وإن, لم ي... وإن لم يعلم فيغتفر ما يتعذر التحرز من وفي تنجس ما يتحرز منه قولان نعم نعم إن لم يعلم ما علمنا هل كان في فمها نجاس أم لا ما نعم ما رأينا هل هنا نتحرز أم لا قال يغتفر فيما يتحرز منه يعني الأشياء التي نتحرز منها نغتفر نغتفر فيها أشياء الأشياء التي نتحرز منها يعني الأشياء التي لابد لنا منها مثلا الماء الذي يوجد في الإناء جاءت الهرة فشربت منه وأنا محتاج إلى هذا الماء إما للشرب وإما للاغتسال وإما للوضوء فإذا كان كل ما شربت الهرة يعني أنا أقول هذا الماء لا يصلح هذا مما يتحرز منه فعلى كل حال إذا لم نرى على فمها نجاسة فالصحيح أن ماءها الذي بقي بعد شربها طاهر مطهر للحديث الذي سبق ذكره. نعم. المسألة الخامسة سعر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين. نعم. قال أبو حنيفة الأسأر تابعة للحوم. نعم. مسألة الثالثة المسألة المتعلقة بأسأري ما تبقى من الحيوانات. إذن الثنين الكلب استثنينا الخنزير على مذهب الإمام الشافعي الهرة عرفنا حكمها الفأرة عرفنا حكمها ماذا تبقى من الحيوانات أما الحيوانات الطاهرة فلا إشكال فيها الحيوانات المباحة اللحمي فهذه لا إشكال فيما تبقى من مائها على أنه طاهر لكن الحيوانات الأخرى المحرمة اللحمي وذلك البغال والحمير مثلا والسباعي والصحيح أن سؤر هذه الحيوانات طاهر والدليل على ذلك الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا على مقرات يعني على سهرج فإذا بأحد الصحابة يسأل صاحب المقراه قائلا هل وردت على مقراتك هذه الليلة سباع؟ لما جاءوا ليشربوا من ذلك الماء وليتطهروا واحد من الصحابة صار يسأل يقول هل ورد على مقراتك على سهرجك في هذه الليلة المقراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبه فإنه متكلف ثم قال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي عليها شراب وطهور يا ما في بطونها لها وما تبقى عليها فلنا أن نشرب منه وأن نتطهر منه هذا هو الضابط في الحيوانات كلها باستثناء الكلب وباستثناء الخنزير الذي سبق ذكرهما نعم أما أبو حنيفة فعنده ضابط في هذه المسألة الأسأار أسأار الحيوانات هي تابعه للحمها فما كان لحمها طاهرا فسؤرها طاهر وما كان لحمها محرما فسؤرها نعم فسؤرها غير طاهر لكن هذا الحديث الذي سقناه انيفا يدل على أن أسأار البهائم طاهرة مطاهرة بإذن الله قال الفصل الثالث بالأواني نعم ثم ننتقل إلى الفصل الثالث المتعلق بالأواني جمع آنية وهو الإناء الذي تتوضأ منه أو تغتسل منه أو تشرب منه هذه, الآ هذه الآنية الآنية تتخذ من عدة مواد تتخذ من الطين تتخذ من الزجال تتخذ من الحديد تتخذ من النحاس ولكن هناك آنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها للشرب أو الأكل أو كذلك للوضوء وللاغتسال وهي آنية الذهب والفضة كما سيأتي يقول مؤلف رحمه الله مفصلا هذا المقام الفصل الثالث في الأواني وفيه أربع مسائل نعم المسألة الأولى يجوز اتخاذ الاناء من جلد المذكة جائز الأكل بالإجماع نعم, نعم يجوز اتخاذ الاناء من جلد المذكة بالإجماع من جلد المذكة الجائز الأكل يجوز اتخاذ الاناء من جلد المذكة جائز الأكل إجماعا ما هو الجائز الأكل الجائز الأكلي مثل الاغنام الأبقار الإبل المعز كل ما يجوز أكله إذا ذكي بمعنى ذبح فيجوز أن تتخذ الاناء من جلده بإجماع الأمة يجوز لك أن تتخذ قربة من جلد المعز المذكى من جلد الغنم المذكى من جلد الابل المذكى من جلد البقر, الم... البقر المذكى من جلد الغزاله، من جلد حمار الوحش لأن هذه كلها جائزة الأكل وقد ذكيتها إما ذكيتها بالذبح وإما ذكيتها لماذا؟ بالصيد نعم نعم يصح أيضا الحصان يصح لأن القول الصحيح أنه جائز الأكل وفي مذهب الإمام مالك مكروه وقيل بالحرمة نعم واختلف في جلد المذكى المحرم الأكل كالسباع نعم اختلف العلماء في جلد المذكى المحرم الأكل كالسباع مثلا هي محرمة الأكل لكن ذكيت عمك الله لي كيف يذكي الإنسان السبع؟ ممكن أن يذكر إنسان السبوع لماذا ذكاه؟ لا ليأكل اللحماء ولكن ليحل جلده لأنه إذا ذكاه يكون جلده طاهرا على مذهب من يقول بطهارة الجلود جلود الحيوانات التي هي محرمة الأكل لكن إذا ذكيت يقول ان الذكاة تنفع في فيها نعم بطبيعة الحال بعد أن تذبح تذبح وتسلخ وتأخذ جلودها لتتخذ آنية نعم يجوز لا, لا إذا أردت أن تنتفع بجلودها على مذهب من وجيز ذلك لابد أن تذكيها أما إذا لم تذكيها فإن جلدها يكون حراما، لا تذبغ هذا هو الأحسن اولى أن تذبغ لأنه إذا دبغت تصير طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم أي ما دبغة فقد طهرة لكن هناك بعض العلماء يقول حتى ولن تدبغ يجوز اتخاذها اناء لكن الأحوط لا تتخذ اناء إلا بعد أن تدبغ نعم وأما جلد فنجس على الإطلاق أما جلد الخنزير فنجس على الإطلاق سواء ذكية أم لم يذكى دوبغ ام لم لماذا لأن نجاسته عينية ذاتية كله نجس كله نجاسة ولذلك من العجب أن يبيحه الغربيون فيأكلونه وكله نجس كله قذر وقد اكتشف العلماء فيه ما يزيد على مئة وسبعين نوع من المرض فيها الأمراض الصحي الجسمية والأمراض الاجتماعية نعم وأما جلد الميتة فإن لم يذبغ وهو نجس وإن دبغ فالمشهور أنه نجس وفاء لابن حنبل نعم أما جلد الميتة فإن دبغ صار طاهرا من ماتت له شات بقرة أو ناقة أو شات من غنم أو شات من معز فلا يترك جلدها يضيع يأخذ جلدها ويدبغه لأنه إذا دبغه صار طاهرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أي مائها بن دبغ فقد طهر نعم ولكن, يج ولكن يجوز في المذهب استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من المائعات نعم ولا يجوز بيعه ولا الصلاة ولا الصلاة عليه ولا, في ولا فيه ولا عليه نعم هو طاهر وفقا للشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى بالنسبة لجلد الميتة إذا دوبغ لا يقول بطهارته طهارة كاملة يقول طهارته طهارة لغوية فقط وليس طهارة شرعية جلد الميتة إذا دوبغ يقول طهارته طهارة لغوية بمعنى صار طاهرا تمسه تجلس عليه مثلا تفترشه في النوم؟ ولكن لا تصلي عليه ولا تصلي فيه ولا تضع فيه المائعات لا تضع فيه العسل والسمن والزيت لأن عنده طهارة في الظاهر وليس في الباطن طهارته في الظاهر وليس في الباطن هذه تفرقة عند المالكيه رحمه الله في هذه المسألة لكن الذي يبدو والله أعلم أن مذهب من قال بأنه طاهر طهارة كاملة في الظاهر والباطن هو أقوى فهم اسعد بالدليل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر فهذا عام في كل إيهاب المراد بالإيهاب الجلد أيما إيهاب جلد دبغ صار طاهرا لأن الذكاة تطهر الأشياء الذك لأن الدباغ الدباغ إذا دبغت جلدا صار هذا الجلد طاهرا مطهرا اي صار طاهرا طهاره كاملة او قول طهاره شرعيه نعم المساله الثانيه يجوز اتخاذ الاواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر والنحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة اجماعا وفي طهاره وفي الفخار من نجس من من نجس غواص من نجس غواص كالخمر قولان نعم يشير بهذا رحمه الله تعالى الى أنه يجوز اتخاذ الأواني من جميع الأمور الطاهرة يجوز اتخاذ الأواني من الأخشاب اتخاذ الأواني من النحاس يجوز اتخاذ الأواني من قزدير من العظام الطاهرة يجوز اتخاذ الأواني من الطين من الزجاج إلا أنه إذا كان ال إناء متخذا من طين ثم وضعت فيه نجاسة إناء متخذ من طين والطين هو الذي يكون يرشح طين يرشح الزجاج لا يرشح النحاس لا يرشح القصدير لا يرشح لكن الطين يرشح طيب لو وضعت في هذا الإناء الطيني خمرا أو بولا هل يصير نجسا بعد ذلك يقول المؤلف نعم يصير نجس لماذا لأنك وضعت فيه نجاسة تغوص بمعنى تدخل إلى أعماقه فهذا لا يطهر حتى ولو غسلته لماذا لأنك إذا غسلته إنما تكون غسلته ظاهرة لكن باطنه لا يمكن أن تغسله أيه يرشح هذا هو المقصود بالغواص أما الذي لا يرشح فهذا إذا وضعت فيه نجاسة وضعت فيه نجاسة بإمكانه كأن تغسله كالإناء الزجاجي والإناء النحاسي والإناء المصنوع مثلا من بلاستيك لأن هذا كله يغسل لكن الذي تغوص فيه النجاسة هذا إذا وضعت فيه النجاسة لا يطهره الغسل بعد ذلك نعم أي نرميه تماما نرميه لا يعود صالحا نعم المذكى أي المذبوح تماما المذبوح الصفر المراد به نوع من النحاس نوع من النحاس يسمى بالصفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ إناء من صفر نعم يقول المسألة الثالثة في آوان الذهب والفضة واستعمالها حرام على الرجال والنساء واخترف في جواز اتخاذها من غير استعمال وفي إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النبيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وفي أواني الذهب والفضة إذا غشيت, إذا غشيت برصاص وشبهت وفي الأواني الجائزة إذا, إذا موهت بالذهب أو بالفضة أو ضببت بهما نعم يشير بهذا إلى اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافها فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة فهذا حديث صريح ينهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة عن اتخاذها للأكل أو اتخاذها للشرب واختلف العلماء في باقية الاستعمالات إذا لم تتخذ للأكل ولا للشرب هل يجوز اتخاذها للاستعمالات الأخرى؟ والذي ذهب إليه الجمهور أنها لا تتخذ لأي استعمال لأنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب فكذلك لا يجوز استعمالها في باقي الاستعمالات الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك او علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخره بالنسبة للانيه الذهبية او الفضية التي غشيت برصاص مثلا او بنحاس هو إناء مصنوع من الذهب أو من فضة ثم غشية بماذا؟ غشية بنحاس أو غشية برصاص هل يجوز اتخاذه أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز اتخاذه وقد ورد الحديث الذي يدل على ذلك وهو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إناء الذهب والفضة وعن الإناء الذي فيه شيء من الذهب والفضة فيه شيء من الذهب والفضة لكن هناك الإناء الذي انكسر ثم إننا ربطناه بشيء من الفضة مثلا أو بشيء من الذهب هل يجوز أم لا يجوز إناء انكسر فربطناه بسلسلة, بسلسلة من الذهب والفضة نعم يجوز هذا ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب مكان الانكسار سلسلة من الفضة فهذا دليل على أن الإناء إذا انكسر مثلا وربته بشيء من الذهب أو الفضة فلا يضر أما أن يكون الإناء مصنوعا أصلا من الذهب والفضة ثم تمويهه أو تغشيه بشيء من غير الذهب والفضة فلا يجوز كذلك الإناء مثلا الذي يكون مصنوعا من نحاس ثم تطليه بشيء من الذهب والفضة تمويهه بشيء من ذاب الفضة فهذا في القول الأصح لا يجوز أيضا للحديث السابق وهو نهي صلى الله عليه وسلم عن الإناء الذي فيه شيء من ذاب الفضة إلا ما السثنية والذي السثنية هو ربط الإناء هذا هو الذي السثنية نعم المسألة الرابعة في اختلاط الأواني نعم وإذا اشتبهت أواني, أواني طاهرة بنجس ولم يميز ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما فقيل يتيمم ما وفاقا لابن حنبل وقيل يتحرى واحدا ويتوطأ به وفاقا لهما وقيل يتوطأ بالواحد ويصلي ثم يتوطأ بالآخر ويصلي وزاد محمد بن مسلمة ويغسل أعضاءه بالثاني قبل أن يتوطأ هذه المسألة هي التي تختلط فيها الآنية المحرمة بالآنية الجائزة الان اختلط عندك اناءان احدهما جائز والاخر محرم ولم تميز بينهما والقاعده القاعده أنه إذا تعذر ترك الحرام الا بترك شيء من الحلال يجب ترك شيء من الحلال حتى لا يقع الانسان في الحرام اي تعذر يعني وعندنا القاعده الفصيحه الاصوليه ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب الترك ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب الترك هنا اختلط عندنا الى ان احدهما مباح والاخر محرم ولم نميز بينهما ينبغي أن نتركهما معاً أن نتركهما معا لكن بعض العلماء قال نتوضا بواحد منهما ثم نتيمن لنجمع بين الأمرين نتوضا بواحد منهما حتى نكون قد اتقينا الله ما استطعنا فاتقوا الله ما استطعتم ثم نجمع بين الطهارة الأخرى التي هي طهارة التيمم وهذا يدخل في قوله تعرف اتقوا الله ما استطعتم أي نجمع بينهما وهناك من قال نتوضا مثلا بالأول منهما ثم نتوضا بالثاني منهما وقبل أن نتوضا نغسل الأطراف كما قال محمد بن مسلمة وهذه كلها اجتهادات من العلماء في هذه المسألة التي يتعذر فيها أو يكون الترجيح فيها فيه شيء من التعذر وفيه شيء من الإحراج وعلى كل حال هذه المسألة هي مسألة اختلاف عند العلماء والأمر فيها سهل إن شاء الله تبارك وتعالى نعم وبهذا ننهي هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى ثم إذا بقي في الوقت بقية فإننا نتعرض للأسئلة وربما أجيب عن أسئلة الأخوات مقدما لها إن شاء الله تعالى هناك أخت تسأل عن تغسيل ما تبقى من أعضاء الميت ميت مثل الذي قطع طرافا هل يجب غسل أعضائه أم لا الجواب عن هذا إن عثرنا على جل جسده او نصف جسده فينبغي تغسيله واما ان عثرنا على طرف من اطرافه فلا يتعين الغسل ولكن يستحب يجب الغسل ان عثرنا على جل الجسد او نصفه في القول الاصح ان عثرنا على بعض الاطراف كيد او رجل او ما اشبه ذلك فهذا يستحب غسله فقط ثم هناك سؤال كذلك لبعض الأخوات تسأل عن أنها تقيم في مدينتين مثلا تقيم بعض الأيام في هذه المدينة وتقيم بعض الأيام في هذه المدينة فهل لها أن تقصر مثلا هي تسكن في مدينة ولكن تعمل في مدينة أخرى ففي أي المدينتين وفي أي المدينتين تقصر الجواب عن هذا أنها تتم في المدينتين معا لأنها تعتبر مقيمة في المدينتين معا وإنما تقصر في المسافة التي بينهما لأنها في المدينة التي تقطنها تعتبر مقيمة وفي المدينة التي تعمل فيها تعتبر مقيمة فهي تتم هنا وتتم هنا وتقصر الصلاة في المسافة التي بينهما والله أعلم نعم تفضل نعم القاعده اقول بالقاعده الاصوليه ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب الترك إذا تعذر ترك الحرام إلا بترك الحلال الذي خالطه وجب ترك الحلال الذي خالطه نعم في شيء اذا بهذا نعم تفضل نعم. من حلف أن يطأ زوجته، فبمجرد ما يولج حشفته في فرجها يكون قد بر في يمينه، لا كفاره عليه. وقال والله لا أطأ زوجتي في هذه الليلة، فإذا أولج فيها صار. بارا لا كفاره عليه والعكس قال والله لا أطأ زوجتي في هذه الليلة فإذا أولج فيها صار حانثا تجب عليه الكفاره فهمت نعم, نعم لا المطلية بالذهب لا يجوز لبسها للرجل الذي استثني للرجل السيف والمصحف والأنف والسن هذه المستثنيات هي أربع هي السيف والمصحف والأنف والسن بالنسبة للذهب يجوز ربط السن أن تربطها مثلا هو الأنف لسقط أنف مثلا قطع أنفه يجوز أن يلقمه بالذهب هذا بالنسبة للذهب أما الفضة فيجوز للرجل أن يتخذها خاتما والله الله اعلم و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه سلم الحمد لله. الله